بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله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 ويأتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرسه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً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 ولَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَ أَبَعَدَ ضَرَّاً مَسَّتْهُ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّاءَ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورٌ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 لَهُ شَهِيدٌ مِّنْهُ وَمَن قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاهُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفُّ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 باتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعما والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني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 تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادْنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نُذُنُّكُمْ كَاذِبِينَ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 فَامَّنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما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 بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا ابن يركب معنا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعَنَا وَلا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء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 وقيل وعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين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 قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني, وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وَأُمَمٌ سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم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 ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئ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 قال إني أشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنظرون إني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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَد أَبْلَغْتُكُم مَا أُسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظُلُّهُ شَيْءٌ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ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 ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وَآتَانِي منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها أكل في أرض الله، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، فإن عذاب قريب، فعقروها، فقال تمت في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا اجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز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 ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيف فَلَمَّا رَأَيْنِيهِمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِنَّ كِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُصِلْنَا إِلَى قَوْمِ لوك وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم مرا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوق إن إبراهيم لحليم أواه منيب يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ وَلَمَّا جَاءَتْ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 قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أقهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد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 قالوا يا لوك إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا إنه مصيبها ما أصابهم إنما ويدهم الصبح أليس الصبح بقريب فَلَمَّا جاء أَمْرُنَا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك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 ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم وشيد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 ويا قوم لا يجرمنكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 وَإِنَّا لَنَرَكَ فِي نَظَعِيفَ وَلَوْلا رَحْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَحْطِي أَعْزُوا عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَالْيَمِينِ اتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 جئنا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كألم لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فتح اتبعوا امر في العون وما امر في العون برشيد يقود قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود وا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 السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مذية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 وأقم الصلاة طر فإن نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه رب بِكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مِمَّنْ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الحق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنْتُمْ تَظُرُّونَ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ والسماوات والأرض وإليه أرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما